وننتقل إلى مسائل الباب مسألة الأولى قال أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن تبعني فالدعوة إلى الله تعالى من شرفها أنها طريق من الأنبياء فالأنبياء دعاة إلى الله عز وجل والدعوة إلى الله عز وجل طريق من اتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قلت وهذا فيه شرف الدعوة وشرف الداعيه وعظيم فضلها من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في الدنيا مما يوجب في الآخرة ماذا صحبة مما يوجب في الآخرة صحبة ومعية وملازمة أليس كذلك لأن جزاء من التزم طريقه في الدنيا أن يصل إيه معه في الآخرة وأنه يكون معه في فهذا شرف الدعوة والله تعالى يقول في شرف الدعوة ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله عز وجل أحسن ما تسمع من الكلام وأفضله وخير لماذا لأن كلمات الداعية ليست متهمة كلمات لا يريد من ورائها جزاء ولا شكورا وليس رجلا يتمنى للناس ما فيه من الخير كما يتمنى من الداعية حتى قيل لا يتمنى الخير لغيره إلا رجلان الأب والداعية كلمات الداعية ليست متهمة لي لانها كلمات ربانيه خالصه ليس فيها من فحش الكلام او سوء وليس فيها من مر كلام الدنيا واسعاده وضيق كلمات الداعيه قارن كده في نفسك الان بين كلمات من الداعيه وكلمات غيره صحفي مثلا كلمات الصحفي كلها تهييك واثاره وكذب يقول لك مجمع البحوث يقرر في جلسته المنعقده النقاب عاده وليس عباده تقرا المقال من داخله مجمع البحوث يقول ايه والنقاب فضيله يكون واجبا في حق المراه الجميله شوف الصحف الكذاب ماذا فعل بنا وكذب على من على علماء الأمة وسادتها وشوفوا كلام علماء الأمة وليه ويتعين على إدارة الجامعات أن ترتب مشرفه على الأبواب من أجل ماذا من أجل النظر في وجوه من المنتخدم كلمات الصحة في ماذا كذبة، مهيجه لك شوف كلمات داعية كلمات هادئة عاقلة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ويظهر للناس فضل الصدق وشرفا كلمات فيها إصلاح أمة ومجتمع الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ أمة من العرب الهمك فصنع منهم خير إيه خير أمة إيه لما سمعوا وامتسلوا ماذا تطلب منا يا رسول الله الصدق سنكون صادقين كعب بن مالك يقول ما أنجان الله إلا بالصدق وإن من توبتي ألا أتحدث إلا صدق يفلح المجتمع عندما يكون مجتمع من الصادقين مجتمع التراحم ماذا تنصحنا يا رسول الله أن التراحم لا يبغي بعضكم على بعض لا يحسد بعضكم بعض لا يحقد لا كذا نعم يا نكون عباد الله إخوانا سنفعل نكون عباد الله إخوانا حتى أن سعد بن الربيع يريد أن ينزل لعبد الرحمن بن عوف عن إحدى من سوجته شوف كلمات الداعي رائعة زي شوف كلمات الصحفي كذب وعصبية ممقوطة أحيانا جهل أحيانا جاهل, أحياناً جاهل. جهل وجهل مر كما حصل من بعض الصحفيين واحد من الصحفي كتب مقال يقول لك وتعني أترحم على أيام ما كانت المرأة تدخل أتيلي الرسام كما تدخل الحمام شوف القذر قذر يدعو لباحية ولكن نتمنى إن المرأة تدخل الأتيلي عشان رجل يرسمها كما تدخل الإيه الحمام شوف القصر، وما أبعد المشابهة من جهة أن أتلر السمع عمل زي ليه حمام الحمام يجمع الوساخات والأقدار وبيت الخبس والخبائس بيت الشياطين فأنطقه الله عز وجل بالحق, بالحق من حيث لا يعلم لأنه تائه لأنه تائه ضائع لكن شوف كلمات الدعية بدأها من فوق المنبرولي إن الحمد لله الله كلمة تملأ قلوب الجالسين رضا تملأ قلوب الجالسين والمستمعين رضا عما هم فيه يوم نحمده تعالى ونستعينه على ما نحن فيه الله ونستغفره استغفار يبدا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله يدعو الناس إلى مكارم الأخلاق يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته يعرفهم الطريق أصدق الكلام كلام الله خير الهدي هدي محمد هذا شرف الدعوة إليه ولذا قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا فقال أن الدعوة إلى الله طريق من اتبع رسول الله المسألة الثانية بعد ما تكلم عن الدعوة عموما هيكلم بعني قوام الدعوة وعماد الدعوة وحقيقة الدعوة يبعرفك بفضلها ثم يعرفك بحقيقتها ودي طريقه رائعة شوفك الأول وشيء فلك تتشوف ما فضل الدعوة طب اعرف ما هي الدعوة قال التنبيه على الإخلاص الله لأن كثيرا من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه التنبيه على ماذا على الاخلاص والإخلاص وعاء عملك فيا من ذهب بعمله من غير ماذا وعاء تصور إنسان شيء الحاجة كده من غير ما يكونش إلى فين في وعاء تبص ليه ويه. طول ما هو ماشي عمل إيه؟ ها؟ عمل تسقط منه حتى اذا بالاخر الطريق لا في ايده شويه حاجات قليله لكن المخلص معه ماذا وعاءه وضع فيه ماذا عمله حقيقه الاخلاص لا تبتغي بالعمل الا وجه الله ويا ويل من ابتغى غير وجه الله عز وجل بعمله لا تنتهي عاقبة الى خير مصيبه في الدنيا ومصيبه في الاخره شوف الذي ينفق ماله من إيراء الناس استاذ سبحان الله هذا المال يتحول إلى مصيبة على المجتمع يأخذ الناس الفقراء فلا ينفقونه ماذا فلا ينفقونه في باب خير ولا فضل لا ينفق في أمراض وأوجاع مشكلات لكن نفقة المخلص لو كانت درهما تشبع ماذا تشبع أسرة ويوم القيامه يجد جزاءه الاول لكن الثاني يجد يوم القيامه مصيبه تنتظره تعال فاختمالك ليه قل يا رب في سبيل الله ولا كذبت يقال عنك انك ايه منفق وقيل في الدنيا تعال الى الجزاء في الاخره تنبيه على الاخلاص داعيه المخلص طب حقيقه الداعيه المخلص ايه تعرف كده الداعيه المخلص من غيري الدعيه الغير مخلص او الداعيه المخلص حقيقته انه يقول للناس كلمه الحق ولو اغضبته عامل زي الدكتور داخل بالمشرط عمال ايه عمال يفتح البدن ويستخرج الايه المرض والعله لكن الداعيه الغير مخلص مطرب ما يقول لهم كلام ايه يزرع قاعد يقول له والله يا فضيله الشيخ قاعد تقول له والله يا فضيله الشيخ انا متبرجة بس ما بعملش حاجه وحشه ولاد دين في القلب كويس ربنا وفقك قل لك متبرجه وسافره وعاريه فين اين شجاعه القول شوف رب العالمين قال الذين يبلغون رسالات الله وماذا ويخشونه ولا يخشون احدا قل الناس كلمه الحق ولو اغضبتهم نعم هذا هو الداعيه المخلص شو تقول له يا شيخ الله إي رايك في نفس الحواجب لا شيخ طيب ربنا جميل يحب الجمال جميل يحب الجمال ويا بتقول لك في تغيير خلقة الله كيبه ده دعية مخلص دعية المخلص اللي بي طب ويرضي أهواء الناس دعية الغير مخلص يعني طب طب ويرضي أهواء الناس ويرضي أمزجة الناس اللي القاموس بتاعه تختفي تكاد تختفي منه كلمة حرام ما عندوش اللي يجوز وحلال ولا بأس وما يجراش حاجة وربنا غفور رحيم هذا هو قاموس الداعية الغير مخلص خطبه من أجل ماذا من أجل هز الرؤوس ومن أجل هدهده العواطف لكن الداعية المخلص قوال للحق قوال للحق فهذه حقيقة الدعية دعية المخلص فقال التنبيه على الإخلاص لان كثيرا من الناس لو ادعى إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه وحقيقة الدعية الغير مخلص أن تجد سبحان الله دائما ما تجد صاحب كبر ما تجد صاحب عبارة عجيبة يدعي معرفة كل شيء يدعي علم كل شيء يتكلم لك احنا عارفين كل حاجة دي حقيقة عدم الإخلاص فقال التنبيه على الإخلاص أن كثيرا من الناس لو دعي الحق فهو يدعو إلى ماذا إلى نفسه يعني شوف ماذا يرضي الناس وأهواء الناس وأمزجة الناس ويجمع بذلك الناس حوله وللأسف هذا الصنف من الداعيه كثير وكثير جدا في هذا الزمان لا كسره الله الذين هم باسم ماذا باسم تسهيل الدين وتيسير الدين من يعود وضيعوه على الإطلاق وهذا لو كان مخلصا لكان قال إذا قال كلمة لي لا يخشى في الله في ألوم تلائم ولو غضب الناس وفعلا يشير جميل غازي والله كان قول منبر دايما خطبته عمل زي كرابيك تنزل على المصلين يقوم بعضكم يقول كذا وهذا خطأ وقد يعتقد بعضكم كذا وهذا الجهل وقد يفعل كذا دائما ما خطبه كانت ايه لهذا الباب تنبيه على الأخطاء تنبيه على البدع تنبيه على محدثات الأمور تنبيه على الشرك كان دائما قال الثالث أن البصيرة من الفرائض ما هي البصيرة؟ قال أدعو إلى الله على بصيرة البصيرة فسرت على دربين الأول العلم رب العالمين قال لي إن سمعنا قرآنا عجبه بعد ما سمعوا بتعلموا يا قومنا أجيبوا داعية داعي الله لان قوما اليوم يزهدون في العلم يقول لك لا ما يشترط ان يكون الداعي عالما داعيه لا بلغوا عني ولو ايه وتعلقوا بهذا الحديث يقول لك لا ما يشترط مجرد ان واحد يروح في المسجد يومين بعدها على طول يتحول الى ماذا الى داعيه ليه يقول لك دخلك ثلاثه ايام بسرعه ويجلس يقول للناس كلاما عجيبا هم أبو لاهب والله بعضهم قال أبو لهب رضي الله عنه سكن أبو لهب رضي الله عنه إبا أبو قهل رحمه الله تعالى إبا فرعون إبا عفى الله عنه وهذا تعلق غريب الحديث ليس معناه بلغ عني ولو آية ان انت تتعلم علم الايه وتبلغها ولا تتكلم الا بماذا لكن تتصدر لا تتصدر الا بعلم اذا شوف النبي لما ارسل عليه الصلاه والسلام مصعبا الى المدينه ارسل من معه ابن ام مكتوم القارئ يعني ايه القارئ الذي يحفظ القران ويعلمه لا داعيه الا بعلم بصيرة يعني فقه وحكمه لا داعي إلا ببصيرة وحكمة وفقه يعرف كيف يتكلم يعرف متى يتكلم يعرف بماذا يتكلم يعرف بأي أسلوب يتكلم ولذلك ما أفسد وما آفت كل شيء إلا الدخلاء آفت الفتوى الدخلاء على الفتوى آفت المنابر الدخلاء على منابر آفت العلم الدخلاء على العلم آفت كل شيء الدخلاء، نعم، وللأسف هؤلاء الدخلاء صوتهم مسموع، هو أسمع صوت، لأنهم محترفون على الإطلاق، وللأسف الشديد معهم يضيع صوت من صوت العالم الحق والداعية العاقل الفاهم الواعي، إذا دعوة لا بد أن يكون. أن تكون ابتداءً على علم تعلم وانتهاءً بحكمة. يبقى الابتداء تعلم علم والانتهاء حكم. ونزل شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل إلى اليمن أرسل من يعلم الناس؟ ها؟ أرسل معازًا ومن معاز؟ أعلم الصحابة بالحلال والحرام ومن معاز؟ قيل مماز هو ماذا يتقدم العلماء برتوى يوم القيامة؟ يبقى ارسل من؟ أرسل العالم الداعية، أرسل العالم الداعية. لكن نحن اليوم في زمن الداعية الجاهد، الداعية الجاهد، الذي من فرط جالي يمكن يتهم الرسول الداعية الأول. لكن النبي فشل، النبي فشل. والله هذا حق ان يودع في مستشفى الامراض العقليه اللي يوصف النبي بالفشل نبي الرسول عليه الصلاه والسلام طب اذا كان النبي فشل يبقى مين اللي نجح في حياته مين انت ابو ملحق نجح وهذا اصلا من من ماذا من آفة الدعوه هؤلاء الدخلاء في مالك بكى في زمانه فدخل عليه رجل اسمه القعنبي قال ما يبكيك يا إمام أمصيبة في الدين دخلت؟ قال له نعم استفتي من علم له ولبعض من يفتي في هذا الزمان أحق بالحبس من السراق ده في زمن من؟ لمن مالك؟ فكيف بزمننا هذا؟ ولماذا لا نرد الدخلاء في كل شيء؟ هل يمكن ان نرضى الدخلاء في الطب فيتقدم في الطب رجل ليس مؤهلا ولا طبيبا ولا متعلما ده في حفظ الابدان يقول لك لا ده لازم دكتور اخريك طب والانسان يحرص اكثر يقول لك ده دكتور استشاري ويحرص اكثر يقول لك ده معاه دكتوراه في كذا ده ليه عشان يحفظ ماذا بدنا هذا اولى في حفظ من في حفظ الاديان لأن حفظ الدين أعظم من حفظ ماذا؟ حفظ البدن أعظم وما آفت العلوم إلا الدخلاء فقال كل هذه سبيلي أدعو الله ما قالش فقط دقل على إيه؟ على بصير شرط بصير العلم بصير ماذا؟ الحكمة ويا الدعوه الدعوة إذا افتقدت العلم ابتداء أو الحكمة انتهاء يعني شوف علم بلا حكمة مصيبة. يطلع المنبر يهيك الناس ويملأ صدور الناس غيزا وحقدا وصورة والنهاية الناس لا تفعلوا شيء. ويل أيضا المنبر من داعية ليس بعالم أو ليس بفخيم. ما على بصيرة لا تدعو إلى على بصيرة إلا على بصيرة يعني على علم وبحكمة كما قال الله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وماذا والموعزة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هل يمكن أن هذه الأمور تتم في الدعوة بغير علم مش ممكن موعزة وحكمة وجادلهم هذه الأمور السلاسة لابد أن يكون ماذا الذي نختلف فيما هو حد العلم الذي يكون عند الداعي، لكن داعيه جاهل لا دعية نصف عالم ونصف جاهل لا لكن لابد أن يكون هناك حدا من العلم حدا من العلم علمه ليدعو إلى الله عز وجل وليس معنى الحديث بلغوا عني ولو آية ان معناه ان انت تتعلم ايه وتتحول الى داعيه سمعناها كذا انما بلغوا يعني تجب عليكم الدعوه ويجب عليكم البلاغ ولو كان ادنى الايه ادنى البلاغ التي هي ماذا ايه والله تعالى الموفق والمستعان صل العصر والحصه الثالثه مع احكام الطلاق ان شاء الله تعالى عقيب صلاة العصري وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه السلام.